ان أحب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي فلا مضل له ومن ينتهي فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته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 يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أَمَّا بعد فان الحديث كلام الله واحسن الهدى من محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في اما بعد ايها المسلمون بالامس القريب كنا قدوم شهر رمضان بالفرح والخشوع وها نحن اليوم نودعه بالشجا والدموع فلا ندري اقبل من الصيام والقيام فيهني بعضنا بعضا أن نكون من المحرومين فيعزي بعضنا بعضا اللهم اغفر لنا فقصيرنا وانصرنا في عمرنا إنا مقصرون شهر رمضان يفرع بكذومه كل مؤمن تقي ويحدن بكذومه كل فاجر شقي شهر طالما حن إليه المجدرون وأن منه الكسار القاسرون شهر يمتي بفراقه المؤمنون الصالحون ويقرع بها ذلك الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعونهم ستة أشهر أخرى أن يتقفل منهم رمضان فاللهم تقبل من الصيان والقيام سؤال ينبغي أن يجيب عنه كل إنسان هل من لمدرسة رمضان بشهادة التقوى والكوبة والغفران قال سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فان تغيرت عاداتك واخلاقك ايها المسلم وحسنت رحمه الله عز وجل فله الحمد في الاولى والاخره ولئن خرج عن رمضان كما دخل عليك اول مره فاسال الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ما خصرت وفهضت في جنب ذا فبئس القوم لا يعلمون الله الا في رمضان وبئس القوم لا يعلمون الله لا في رمضان ولا في غير رمضان مره هيئة الورد رحمه الله تعالى عليه على, على أقوامه وهم ينهون ويبعكون ويضحكون, ويضحكون ويمرحون يوم العيد فقال لهم فما هذا فعل الشاكرين وإن كان الله عز وجل لم يتقبل منكم فما هذا فعل القابلين المقصرين ايها الناس ان اشرف الناس في هذه الدنيا من علق امالا عليها فهي ماليه رخيصه لا تساوي عند الله جناح الله فما من يعلق امنيات عليها كتابني يبني على ما البحر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يفتى يوم القيامه بانع اهل الدنيا لأهل اهل النار فيؤمن في النار غمسه واحده فيقال له هل مرتك هل نعيم الفقه هل رايت خير الفقه فيقول والله ما رايت نعيم الفقه والله ما رأيت العين قطر ويهدى بأبأسه وأفضل اهل الدنيا بأهل الجنه فيبسط في الجنه في صبع نظرة واحده في الجنه فيقال له هل مر بك, بك فكر هل مر بك فكر فيقول والله ما رأيت فكر قطر والله ما قطر بالله عليك كيف تؤثر لذة ساعه على نعيم ابد الازلين كيف تفضل حياه تنساها بغمسه واحده في نار جهنم فاللهم انا نسالك العفو والعافيه ايها المسلمون نعم الله تعالى علينا كثيره وفيرة ظاهره وباطنه فاحمد الله ايها العبد الضعيف على نعم الله واشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الاسلام والتوحيد والسنه احمد الله عز وجل ان لم يجعلك يهوديا ولا نصرانيا واشكره ان لم يجعلك شيعيا ولا رافضيا واحمده ان جعلك من اتباع الحبيب المصطفى والرسول المجتمع صلى الله عليه وسلم احمد الله ايها الانسان على نعمه صحة البلد فإخوانك المرضى في هذا الوقت الذي أنت فيه في المسجد إخوانك المرضى ضريحون على الأسرة الضيطة في العيادات والمستشفيات لا يجلون قريبا ولا بعيدا يؤسهم ويواسيهم فاللهم لك الحمد اولا واخرا احمد الله على نعمة فكم من الناس من ليس له سفق يغنيهم ولا بيت يسطور فراشه الأرض وسقه في السماء احمد الله على نعمة الأولاد والبنات فكم من الناس حرموا من الذنين والبنات فالله ملك الحمد على الصغير والكبير والنقير والنغمير جاء رجل إلى يونس بن عبيد رحمه الله تعالى يشكو ضيق حاله وقه تزاده فقال له يونس أي ببصرك هذا مئة ألف درهم أتبير بصرك هذا بمئة ألف درهم فقال الرجل لا فقال ألي صورك بيديك هذه مئة ألف درهم قال لا فبتالوا من عبدال عز وجل عليه. ثم قال له أرى عندك لآتي البلوث وأنت تشكر حالك وخفض بعضهم تضمة عين فقال يا إجوه الناس أصبحتم الظهرى وأصبح الناس هورى أصبح الناس ينسجون وأنتم تنفسون وأصبح الناس ينجدون وأنتم تركبون وأصبح الناس يزعرون وأنتم تأكلون فبكى رحمه الله تعالى وأبكاهم قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها إن الإنسان غنوم كفار وقال سبحانه وما بكم من نعمه من الله ثم اذا مسكم فهم اليه تشعرون ايها الناس تذكروا اخوانكم المستضعفين هنا وهناك في فلسطين والشيشان والعراق يعيشون تحت ذوي القنابل والطائرات والرصاص والدبابات فاللهم انا نسالك أن ترفع عنهم البلاء وأن تقبلنهم من إخوان الفرد والخنزير إن المتأمل في أحوال الأمة الإسلامية اليوم لا يدرك كأمثلة على ما يحدث في بلاد المسلمين هنا وهناك أصبحت دماء المسلمين عاصفة من أيدم آلاف النفوس تزهق كل يوم ولكن الأمر كما قال سبحانه وما أضطه من مصيبا فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير لما تخلى المسلمون عن الاسلام مصفى واستبدلوا الذي هو ادنى بدنه وخير افضل لك الموازين فصار الحاكم محكوما والسيد مسؤولا وصدق فينا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها الى الجنه التي عليها الطعام فقال الصحابه يا رسول الله ارا من قله نحن يومئذ هل يكون عددنا قليلا اذ يسيطر علينا الاطفال قال لا بل انتم يومين كثير ولكنكم غثاء كوباء الزيد ولينزعن الله الرهبه من صدور عدوكم ولا يغلب في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا واللهيت الموت وصدق فينا ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبا يحكم العين والعين نوع من البيوع وحرمه اذا تبا يحكم من واتبعتم اثناب الثرى وظلمتم بالسرق اي دليل وراء الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله سبط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم لا ينزعه عنا ابدا حتى نرجع الى ديننا ايها المسلمون ان تسلط الكفار على المسلمين اليوم انما هو بسبب تقدمنا نحن عن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين في بالقمور في بلاد المسلمين تبرج وجفور في بلاد المسلمين مخدرات وأمور ثم بعد ذلك برث نصر العزيز الغفور قال سبحانه وعد الطاق الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستغرمنهم في الارض كما استغرف التمذين من قبلهم ولا يؤذينن لهم دينهم ويتم ارتضا لهم وليس بذلنهم من بعد خوفهم أمنا ما هو الشرط الأساسي يعبدونني لا يشركون في, في شيئا وقال سبحانه الذين إن فكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا السكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللتاج عائلة الأمور اليس فينا من ينزل بيوت الله إلا قليلا اليس فينا من لا يصلي الا في رمضان اليس فينا من لا يدخل المسجد الا لمصلحه دنيويه ومن الناس من لا يدخله الا مره واحده اتدرون لماذا لا يصلي ولكن ليصلى عليه وهو بيه فاعتذروا يا بني الاوصاف قال سبحانه فطرف من بعدهم خلق النور الصلاه وذل الشهوات فسوف يلقون ريا فسوف يلقون عذاب شديدا من الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا ايها المسلمون ان الصلاه في من الساجد واجبة على الرجال اجمعين دون فرق ولا تضييق قاله أسعود رضي الله عنه وهو يهدي عن صلاة والله لقد رأى وما يتخلف عنها إذا منافق عليم النفاق أو رجل مريض ولقد كان الرجل يهتاده هذا بين الرجلين يهتاده بين كبين الرجلين فيوضع في الصف من شدة المرض يوضع في الصف من شدة المرض وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان الرجل اذا تكثف عن صلاة الجماعه اساءنا به الظن فهل من ذكر ايها المسلمون لئن مضى رمضان فقيام الليل مشروع في كل سنه في بيوتنا قال سبحانه ان المتقين في جنات وريون آخرين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك سنين. كانوا قليلا من الذين لا يسجعون يستقرون يستفرون ولئن الفطر فهو كانت زكاة في الأموال والزروع والانعام قال سبحانه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ولئن اتهى صيام رمضان فصيام الست من مش شوال وشهور وصيام الاثنين والخميس وإيام التطوع صاحب أجور طرب رمضان ورب الشهور كلها فلا تكونوا رمضانيين وكونوا عباد الله رباليين أيها الإنسان الطعيب لا تدري متى يفجعك الموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لئن جحد واصابك العطش اياما معدودات فاعلم ان من الناس من يجوع ويعرى طول ايام السماء وتذكر يوما تريد ماء فلا تجده وتريد ظلا فلا تجده وتبحث عن عذر فلا يخبر منك فالله حسبنا ونعم الوكيل اماء الله اعلمنا ان اليهود والنصارى واتباعهم يكيدون للاسلام كيدا ويكيدون لكن ايهما كيد كن ان تستجبن لاعداء ذلك في الذات والخالق قال سبحانه والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تدينوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ايتها المسلمات اصبح اليهود والنصارى والكفار الملحدون يغزوننا في عبر دارنا باسم المراه المتدرجه الفاتنه فهم والله لا يرضونك متحجبه متسفره ولكنهم يرضونك سافره عاريه ولذلك انفقوا اموالا طائله ضخمة ليضلوك عن سبيل الله فسيوقفونها ثم تكون عليهم حفره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ايتها المراه المسلمه ان اعداء الله يريدونك مريسة في ايديهم يضلون الناس بك عن سواء السبيل فالله حسبك ونعم الوكيل اصبحنا وللاسف الشديد نرى المراه المسلمه التي ربما تتسمى بأصناء الصحابيات ربما اسمها صادمه او عائشه أو خديجة أو غير ذلك نراها إذا خرجت من بيتها والطالبة لأدنى لباسها لباس يهوديه أو نصرانية لباس يستحي منه الأمرار قبل الخجار لباس فتن كبار قبل الصغار لباسا لباس يعرّم من لا نتمسده للعنة الملك الجبار اعلمي الله. يا من تفرجت وخرجت عن طاعه ربك سبحانه انك ستكونين باسمك واذن كل من نظر اليك فكم من شاب صالح تقي زل بسبب ما يراه كل يوم وحين من التفرج والسفور قال سبحانه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون فكيف لمن يشيعها ويساعد عليها هنا وهناك من التجار التجار الذين لا هم لهم الا الدرهم والدينار فاتق الله يا ابا الجبار واقترب النساء الطاهرات الاخيار رواه ابو داود في سننه عن عبد الله بن لأن مرأة هدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعهد لها صغيرة وفي يمثلتها مسكتان غليظتان سوى من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام أتؤذين سكاة هذا؟ أتؤذين هذا؟ قالت لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَيَسُوْرُكِ ان يُسَوْجَوْتِ الله بِهِنَا يوم القيامه سوى ويل للنار فقلعتهما وانزعتهما واذقتهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالتهما هما ورسوله وها هو موقف اخر عله يزرع في كل مزيدا من الغيره والحشمه والحياه عن ابي سيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خالد من المسجد فاختنق رجال مع النساء في المسجد فاختلق رجال مع النساء في طريق المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخرنا بما الله تأخرنا بما الله فإنهم ليس لكن ان الطريق ليس لكم تمشون في حافة الطريق لا تمشين في وسط الطريق فكانت المرأه بامر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المراه تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها لا بالجدار من سوقها به اما تكن هكذا تكوني او لا تكوني هكذا تكوني هات او لا تكوني اليس كثير من المسلمات يخالفن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخروج الى الحمامات والاسواق لدينا بالله واننا اليراجعون الى الله المشتكى مما نسمعه من احداث في الشوارع والبيوت ومما يقع في قاعات من اخراج والاحزاب اصبح الرجل ياخذ ما وبناته الى هذه القاعات وهم نتايات عاليه ما ذات الميلان يلقي منها في اوساط العاليات المتدرجات ثم يزعم انه أدى واجباً من الواجبات كلا والذي قضى الارض والسماوات اصبحت القراءه المسلمه اليوم الا من رحم الله اصبحت معتكفه امام شاشات التلفاز وامام القنوات معاذب وموسيقى اختلاط وعمي ومعاكسات أفلام ومسلسلات قضت على الحشمه وأحيت الرذيله والله ان العدد الكبير من حالات الطلاق سببها الاكبر هذا المفسد الذي دخل المسلمين من المتقين وغيرهم بل لم يد هذا المفسد وأن دخل غرف نومنا بغير استئذان بالله عليك ايتها المسلمه كم وقت قويته امام الشاشه كم من واجبات البيت اخرته بسبب المسلسلات والله إذا تسألين عن هذه الأوقات كلها والله إذا تسألين عن نعمة السبب والبطر فكيف بجأمة الله إذا رأيت أمامك نار جهنم وتقر، وما أدارك ما ثقر لا تبقي ولا ثقر لو واحدة للبشر عليها تسعة عشر كأني بقيامة الجبار <تصفيق> كأني بك يوم القيامه أمام سؤال ملك الملوك وجبال السماوات والأرض أتغني عنك الأغاني والموسيقات أم تهتر في الأملام والمسلسلات أم يشتر فيك التبرج والموضات أم يخلص في المكالمات في الهادف والمعاكسات اسمعي ما يقوله لكذاب الأرض والسماوات فلا تقضع القول قول ملع عندي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تفرج الجاهلية الاولى واقم الصلاة واتي الزكاة واطعوا الله ورسوله ويقول عز وجل واذكر ما ينسى في بيوتكن من ايات الله والحكمة ان الله كان رقيبا ايتها الامة المسلمة اعداني رحمة كتاب ان الله عز وجل افترض عليك لبس الجباب ولبس الحجاب فقال من فوق سبع سماوات يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدهن عليهن من جنابيهن ذلك ادنى ان يعظن فلا يدنين وكان الله امر رحيما فكيف تعصين بتفرجك هذا امر رحيم الرحمن فتطيعين بذلك ازيك الشيطان فلئن كان حر الدنيا اغلقت فاسمعي ما يقوله سبحانه قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفهمون ولئن خشيت فوات الزواج بمدفك في بيتك فتذكري قوله سبحانه ومن يتق الله يجعل له اخرجا ويرزقه من حيث لا يحتفظ وتذكري حديث أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطر بذلك أصلا وقال عز وجل إن كنتن تردن الله ورسوله وإن كنتن تردن الله ورسوله هو الدار فإن الله أعدل وحسنا فيهن أجر عظيما فلئن فرد الحياة من قلبك يا أبن الله فلا مرحبا بما ياتيك من صدق الدنيا ومتاعها فما عند الله خير وأبقى عباد الله هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين عباد الله هذا اليوم يوم عيد فافرحوا برحمة الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عباد الله أتصالح وأقول للو... يقول الواحد للآخر منكم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم سبحان الله اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان محمد